لا يعزب عنهم إذ قالوا في السماوات ولا في الأرض ولا أصور من ذلك ولا أصور من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق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 ولقد آتينا دامود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أنعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالح إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدبها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن مين يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عن أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ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 جنتان على يمين وشمال كل من الرزق ربكم اشكره بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فغسل عليهم سيل العرم وبدل لهم بجنتيهم جنتين ذواتي ذواتي أكل خمط وخمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزاء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 وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم أو في مبين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 وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى الظَّالِمُونَ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استغعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين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 وقالوا نحن أكثر واموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسو طرِّسَ لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عند نازل فَإِلاَّ مَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحَةً فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّيعِ فِبِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الغرفات آمنوا آمِنُونَ وَالَّذِينَ يَسْعَوُنَّ فِي آيَاتِنَا مُعَاذِزِينَ أُولَأَكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقُتُم مِن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الْرَّازِقِينَ <تصفيق>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 فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفع ولا ضرّا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتل عليهم آياتنا بينة قالوا ما هذا قالوا مَا هذا إلا رجل يري